يقول السائل هل السيئات كذلك تتضاعف كما أن الحسنات تتضاعف السيئات كل سيئة بمثلها كل سيئة بمثلها لكن السيئة في الوقت الفاضل وفي الزمان الفاضل تكون مغلظة بالكيفية لا بالكمية فالعقوبة على السيئة في المكان الفاضل أو الزمان الفاضل أعظم والعقوبة عليها أغلظ لأن العقوبة على الذنب ترجع إلى الأمور التي احتفت بالذنب فالعقوبة عليه ترجع إلى جنسه جنس الذنب وترجع أيضا إلى الأمور التي تحتف بالذنب، ويعتبر في في هذا الباب على سبيل المثال الزنا، الزنا ممن من لم يقم فيه داعي الشهوة أعظم من ممن قام فيه داعي الشهوة وكل منهم معاقب وكل منهم مرتكب كبيرة لكن في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم وذكر منهم أشيم طنزان يعني رجل مسن ويقع في الزنا مع أنه الداعي ضعف الداعي ضعف مما يدل على فساد عظيم فيه كذلكم في أمور أخرى تحتف به الزنا بقريبة الإنسان أو قريبة الدار أعظم من البعيدة لما احتف به من أمور فشاهد ان العمل السيء أو المعصية يغلظ ثوابها وعقوبتها وتعظم عند الله سبحانه وتعالى بحسب الأمور إما الزمان أو المكان أو العمل أو الأمور المحتفة به